لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم إثر الحصول على رخصة سياقة يخضع السواق إلى فترة تربص تدوم سنتين خلال هذه الفترة يجب عليهم احترام سرعة قصوى بثمانين كيلومتر في الساعة بالطرقات السيارة وخارج مواطن العمران